قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مفرج صدق واجعلني ملتها قصيرا وقل جان Wow. <laughs> Sübhan rabbī, ul-sulhāna rabbīnə, al-kawnatu فَمَنْ صَوَّى مُحْتَاجًا وَمَنْ يُطِلْ خوش کیات